أعوذك الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقا وَ ق وَما أَم إ وَحيدَةُ كَلَ وَلَ قَدَ أَهلك أَشمقُم فَهَ مِ və إَِّ قُلَ شَيْيْ إِن خَلَ قونَهُ بِقدَرِهُ وَمَا أَّونَ إَِّ وَ كلم حين بالبصر ولقد هلكنا فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير كبير مش توقر ان المتقين في جنات نعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين قوتقدر ارحمن علما الخلق خلق خالق سنعلمه البا إن المستقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك موت تدير ما شاء في جنات نع في مقعد ص və الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس وَن جش شج يس ج وَدي شد تخسر ولا تخسر الدنيا والأرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات لك وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْضَيْحَانِ وَالْأَبْضَى وَضَى وَنُفِذَ بِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا وَلَ قَلسََ مِ صْوال صالِ كَفَ وَقَالَ ارْجِيمِ نَارِ رَحِمَ الله طبئ ان ايالا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذب ذيبان ما رجا البحرين التيان فينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آم قريني التقيام بأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل من البحر كالعلام ولغو جلالي ولك الله, الله الله الله الله الله يفتح الله الله الله وكذا كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان وجه رب كذ Gara Allah Allah Allah ya ustad Allah, Allah, Allah waqbar, wa l -l يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأس يسأله ما شاء الله فُرُقُلَكُمُ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ سَنَفْرُقُلَكُمُ qoat u بكما تكذبان يرسل عليكما شواغم فَلَاتَّصِرَنَّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ بِأَنَّ يَا رَبِّكُمَا كَذِبَانَ الله الله الله الله جدباد الله الله اكبر الله الله الله الله لا جَنَّتَ الله الله يرَف مجدمَ بِسم فَي خَزُ بَِّ وَصن وَلَ قَد كذب بان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطق بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِنَان فَبِأَيْئَا ولمن خاف ما قمنا به جنن ثاني be angry